وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده هدايته لهم إلى دينه الحنيف الذي ارتضاه تبارك وتعالى لعباده دينا كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم ما أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام أعظم منا وأكبر عطية أنعم بها تبارك وتعالى على عباده ومن منى الله عليه بالإسلام فليعرف نعمة الله العظيمة عليه بهذا الدين وليعرف فضل هذا الدين ومكانته فضل الإسلام وحقيقة الإسلام وما هي الأمور التي تنافي الإسلام أو تنافي كماله الواجب يتعلم ذلك ليزداد استمساكاً ومحافظة على هذا الدين وعناية به وبين يدينا كتاب بين يدينا كتاب نافع جدا في بيان فضل الإسلام لإمام وعالم نفع الله تبارك وتعالى به. في مؤلفاته وكتبه القيمة التي انتشرت في أنحاء العالم بيانا للدين وبيانا للتوحيد وبيانا للإسلام الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وهو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد من عدوهاب رحمه الله وغفر له وبين يدينا كتاب له عظيم عنوانه فضل الإسلام وحقيقة أيها الإخوة عندما تقرأ عن فضل الإسلام تستفيد فوائد عديدة أهمها ما يلي أولا أن تستشعر وتستحضر نعمة الله تبارك وتعالى عليك بهذا الدين الذي هو أعظم النعم وأجل المنن فيوجد عندك هذا الاستحضار شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة ومن شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العمل بالإسلام كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا العمل بهذا الإسلام والمحافظة عليه والاستمساك به والبعد عن الأمور التي تنقصه أو تضعفه كل ذلك من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة الأمر الثاني في دراستك وقراءتك عن فضل الإسلام أن هذا سبب من الأسباب المعينة لك على الثبات على هذا الدين والمحافظة عليه والعناية به والأمر الثالث أن معرفة فضائل الإسلام تزيد المسلم في إسلامه قوة وفعلا لأوامر هذا الدين وبعدا عما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده. لأن معرفة الفضائل توجد في العبد الرغبة في الزيادة من هذا الدين والعناية به. الأمر الرابع أن معرفة فضائل الإسلام توجد عند العاقل زهدا في البدع والمحدثات والأمور التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. لأنها ليست من الإسلام وهذه الفضائل المختصة بالإسلام الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسله ورضيه لعباده كما مر معنا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده الأمر الخامس أن واقع الناس الآن بسبب كثرة الفتن والصوارف والصواد فيه ضعف في الاستمساك بهذا الدين وضعف وضعف في العناية به عقيدة وعبادة وخلق فكان الناس بحاجة إلى أن تبين لهم فضائل الإسلام ليعودوا من النقص إلى التمام ومن الضعف إلى القوة فهذا الكتاب الذي بين أيدينا عنوانه فضل الإسلام وقد ضمنه مؤلفه رحمه الله فوائد عظيمة تتعلق بالإسلام بيانا لفضله وإيضاحا لحقيقته وتحذيرا من الأمور المخالفة له ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب والوقوف على فوائده وأشير إلى أمر لا بد من الإشارة إليه وهو أن طريقة هذا المصنف أعني شيخ الإسلام محمد عدهاب رحمه الله في كتبه كلها أنه يجمع الآيات والأحاديث الوارد في الباب ولا يزيد على ذلك ولهذا سنرى هذا الكتاب ليس فيه كلام للمصنف لا تجد فيه كلام للمصنف وإنما تجد فيه آيات وأحاديث رحمه الله جمع لك الآيات والأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع ولم يزد على ذلك بخلاف كتب أهل البدع فإنهم يجمعون للناس فيها آراءهم وتصوراتهم وعصارات أفكارهم أما هذا المصنف وأئمة السلف وعلماء السنة في القديم والحديث فطريقتهم جمع الآيات من كلام الله عز وجل والأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبويبها وترتيبها وربما علق بعضهم عليها بما يقتضيه المقام من إضاح وبيان يستفيد منه القارئ نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فبدأ هذا المؤلف القيم بالبسملة مقتدياً بكتاب الله عز وجل ومكتديا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في مراسلاته ومكاتباته صلوات الله وسلامه عليه فكان يبدأ بالبسملة وقول من يكتب بسم الله أي بسم الله أكتب والباء في البسملة باء الاستعانة فالمبسمل هو في الحقيقة مستعين بالله جل وعلا طالب عونة متيمن بذكر اسم ربه تبارك وتعالى في أول عمله وبداية عمله ولهذا تشرع البسملة في بداية الأعمال بداية الأكل وبداية الشرب وعند دخول المنزل وعند الخروج منه لأي مصلحة من المصالح وعند قراءة القرآن وفي أول الصلاة فتشرع البسملة في أواء اللعمال تيمنا وتبركا بذكر اسم الله جل وعلا وطلبا لمده وعونه وتوفيقه سبحانه لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة ومن يكتب ويبدأ كتابته ببسم الله فتقدير قوله هذا أي بسم الله أكتب بسم الله أكتب فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أكتب وإن كان المبسم القارئا فالتقدير بسم الله أقرأ داخلا بسم الله أدخل بسم الله أخرج ويحذف متعلق الجار والمجرور للعلم به قال بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ثلاثة أسماء حسنة لله جل وعلا الله وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين والرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا والرحمن دال على قيام هذه الصفة بالله والرحيم دال على تعلقها بالمرحومين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما ولا يوجد كان رحمانا بالمؤمنين فالرحمن يدل على الرحمة التي هي يصفها القائمة بالله والرحيم دال على تعلقها بالمرحومين قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين به أي بالله جل وعلا نستعين أي نطلب العون وطلب العون على كل عمل ديني ودنيوي أمر لا بد منه طلب العون من الله في كل عمل ديني ودنيوي أمر لا بد منه لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله فلابد من طلب العون والذل بين يدي الله تبارك وتعالى والاستعانة به وحده جل وعلا لأن الأمور كلها بيده سبحانه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يستطيع الإنسان أن يقرأ كتابا إلا إذا عانه الله ولا يستطيع أن يحضر درسا إلا إذا عانه الله ولا يستطيع أن يعمل بذكر أو موعظة إلا إذا عانه الله ولا يستطيع أن يؤدي صلاة إلا إذا عانه الله قد قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فالامور كلها بتوفيق الله جل وعلا وعونه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة وهي طلب العون عبادة عظيمة لا بد منها لا بد منها في كل شؤون الإنسان وأموره ومصالحه الدينية والدنيوية يطلب عون الله تبارك وتعالى ومده سبحانه وتعالى وتوفيقا قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام أي هذا باب معقود لبيان فضل الإسلام وفضل هنا مفرد مضاف والقاعدة في المفرد إذا أضيف أنه يعم وأما بنعمة ربك فحدث أي نعم ربك فضل الإسلام أي فضائل الإسلام فالمفرد إذا أضيفه يعم والإسلام له فضائل لا تحصى بل إن كل خير يناله العبد في دنياه وأخرى هو ثمرة من ثمار الإسلام ونتيجة من نتائجه وكل شر يناله العبد في في في دنياه وأخراف فسببه تضييع الإسلام الإسلام سبب العز والرفعة والتمكين والأمن والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وتضيعه هو سبب الحرمان والخسران في الدنيا والآخرة ففضائل الإسلام لا تعد ولا تحصى وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين شيئا من فضائل الإسلام وفضائل هذا الدين العظيم ومعرفة فضاء الإسلام مفيدة للمسلم ولطالب العلم لأنها كما تقدم تحرك في القلب شكر المنعم وتعين على الثبات وتكون سببا للزيادة من هذا الدين والمحافظة عليه وسببا للبعد عن الأمور الصادة عنه والصارفة عنه وهي كثيرة فمعرفة فضاء الإسلام والعناية بها مفيدة جدا للمسلم خاصة في مثل هذا الزمن الذي راجت فيه الدعوات الباطلة للرذيلة من جهة وللضلالات بأنواعها من جهة أخرى فاحتاج المسلم أن يقف على فضائل دينه لتكون هذه المعرفة بفضائل الدين سببا لزيادة زيادة الاستمساك به والمحافظة عليه والثبات عليه والبعد عن الأمور المخالفة له وإن بهرجت وزينت وكثرت دعاياتها فلا يغتر بها المسلم لا يغتر بها العاقل بل يقف على دينه وعلى فضائله ويستمسك به إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى وهو على ذلك كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال باب فضل الإسلام فضل الإسلام والإسلام الذي ألف المصنف رحمه الله هذا الكتاب لبيان فضله هو دين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال جلّ وعلَّ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام هو دين الله الذي رضيه تبارك وتعالى لعباده دينا الذي رضيه تبارك وتعالى لعباده ديناً فالإسلام هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه دين الله الذي رضيه لعباده واختاره لهم وأمرهم به ورضيه دينا لهم والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا وقد قال مصنف هذا الكتاب في تعريف له قيم للإسلام قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك هذا هو الإسلام الإسلام أن تستسلم لله تبارك وتعالى أن تستسلم لله أن تكون مستسلما أي منقادا مطيعا ممتثلا ما يأمرك ما يامرك الله تبارك وتعالى به تطيعه تطيعه فيه وتمتثل امره جل وعلا وتنقاد ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم هو المستسلم لله المنقاد الممتثل المطيع لله جل وعلا وأعظم ما يجب في هذا الباب الاستسلام لله بالتوحيد بأن تكون عبدا موحدا أمرك الله بالتوحيد والإخلاص وخلق وخلقك لذلك فالواجب أن يستسلم العبد لذلك وانظر أروع مثل في تحقيق الاستسلام للملك العلام سبحانه وتعالى في قول إمام الحنفة وانظر ما جاء قبله من تمهيد وتوطئة لذلك بقوله سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه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 قال له ربه أسلم قال أسلمت أي انقدت وأنا عبد مطيع منقاد مستسلم لله رب العالمين أسلمت أسلمت أي انقدت فالإسلام هو دين الله تبارك وتعالى وهو يعني الانقياد لله تبارك وتعالى بالتوحيد والإخلاص والإخلاص والبراءة من الشرك والبعد عنه والامتثال لله تبارك وتعالى بالطاعة بطاعته سبحانه وتعالى بأن يكون المسلم عبدا مطيعا لربه سبحانه وتعالى فيما يأمره وفيما ينهاه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وعندما نتأمل في نصوص القرآن والسنة التي ورد فيها ذكر الإسلام نجد أن للإسلام في النصوص إطلاقين تارة يطلق الإسلام منفرداً وتارة يطلق الإسلام مضموما إلى الإيمان تارة يأتي ورود الإسلام مفردا وتارة يأتي مضموما إليه الإيمان والإسلام عندما يأتي في النصوص مفردا فإنه يشمل الدين كله يشمل الدين كله فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا ونحو من الآيات المراد بالإسلام هنا الدين كله عقائده وعباداته وأخلاقه كل ذلك داخل في قوله إن الدين عند الله الإسلام وقوله رضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام عند الإطلاق المراد به الدين كله بعقائده وأعماله وأخلاقه المراد به الدين كله عقيدة وشريعة هذا عند الإطلاق أو عند الإفراد الإطلاق الثاني يأتي الإسلام مضموما إلى الإيمان يأتي الإسلام مضموما إلى الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين في في الحديث قال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام ما لك لم تعط فلانا وإني لأراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما وأعاد سعد وأعاد النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي بعض النصوص ذكر الإسلام مضموماً, مضموما إلى الإيمان ومن ذلك أيضا حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان ففي هذه الحالة التي يذكر فيها الإسلام مضموما إلى الإيمان يراد بالإسلام أعمال الدين الظاهرة ويراد بالإيمان عقائد الدين الباطنة عندما يضم الإسلام إلى الإيمان في النص الواحد يراد بالإسلام أعمال الدين الظاهرة ويراد بالإيمان عقائد الدين الباطنة كما جاء ذلك في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام ففسر الإسلام بأقوال بالأقوال والأعمال الظاهرة فسره بالأقوال والأعمال الظاهرة ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ففسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي في القلب والإيمان بالله الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فأصبح يراد بالإسلام والإيمان حال اجتماعهما يراد بالإسلام جنس الأقوال والأعمال ويراد بالإيمان جنس التصديق والإقرار فكل ما كان عملا أو قولا فهو من الإسلام وكل ما كان تصديقا وإقرارا بالقلب فهو من الإيمان هذا عندما يذكران معا كما في النصوص التي أشرت إلى جملة منها وهذا مبني على قاعدة ليست مختصة بهذين الاسمين بل تتناول كثير من الاسماء الشرعية والقاعدة هي قول اهل العلم ان من الاسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند افراده واطلاقه فإذا قرنا ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها هذه القاعدة تشمل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والكفر والشرك والفقير والمسكين وأسماء شرعية كثيرة جدا أسماء شرعية كثيرة جدا يعبر بعض أهل العلم عن هذه القاعدة بقولهم عن هذا النوع من الأسماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت إذا اجتمعت أي في الذكر ذكرت في نص واحد افترقت في المعنى وإذا افترقت في الذكر أي ذكر كل واحد منها مفردا اجتمعت في المعنى وهذا كما قدمت يتناول اسم يتناول اسلام والإيمان ويتناول أيضا أسماء شرعية كثيرة جدا وعلى ضوء ما تقدم لو قيل لنا من المسلم ومن المؤمن وهذا السؤال مهم قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب أهمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية واضحة أن رتبة الإيمان رتبة أعلى من الإسلام الإيمان رتبته أعلم رتبة الإيمان ولهذا لما قال هؤلاء العرب آمنا وهم لم يصلوا إلى هذه الرتبة رتبة الإيمان قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني ما زلتم في رتبة الإسلام ولم تصلوا إلى رتبة الإيمان بعد والدين رتب ومراتب ومراتبه ثلاث جاءت في حديث جبريل ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان ثم ذكر الإحسان وقال في تعريفه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم ختم الحديث بقوله ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فديننا مراتب ثلاثة الإحسان والإيمان والإسلام. رتبة الإحسان هي أعلى رتب الدين، ورتبة الإيمان أقل منها، ورتبة الإسلام أقل وليس بعد الإسلام إلا أو ليس وراء الإسلام إلا الكفر. أحد العلم المتقدمين. ضرب مثالا جميلا لتوضيح هذه الرتب الثلاث لتوضيح هذه الرتب الثلاث فوضع ثلاث دوائر وضع ثلاث دوائر كل دائرة في داخل الأخرى دائرة صغيرة ويحيط بها دائرة أكبر ويحيط بها دائرة ثالثة أكبر فقال عن الدائرة الصغيرة هذه الإحسان والدائرة الأوسع منها قال هذه الإيمان والدائرة الأوسع قال هذه الإسلام فإذا دخل الإنسان في دائرة الدين أول ما يبدأ بالدخول يكون دخوله في ماذا؟ في الإحسان أو الإسلام في الإسلام أول ما يكون دخوله يدخل في أول رتب الدين وهي الإسلام أول رتب الدين وهي الإسلام وما هو الإسلام الذي هو أول رتب الدين أن يستسلم ينطق بالشهادتين ينطق بالشهادتين ويمتثل ما, ما تقتضيه الشهاد الشهادتان من طاعة وامتثال لله فهذا مسلم المسلم هو الذي ينطق بالشهادتين ويستسلم لله تبارك وتعالى يمتثل الأوامر يفعل شعائر الدين الظاهرة مع عناية بالإسلام وفهمه له وتحققه القلب بهذا الدين وملأ قلبه بعقائده ينتقل من رتبة الإسلام إلى الإيمان وهي رتبة أعلى ويا عمارة القلب وملأه بحقائق الإيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر قال إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه يعني إلى أطراف قدمه ملئ من الداخل إيمانا هل يسوى بين من, من امتلأ قلبه إيمانا وبين من يعبد الله وهذا وهذا مسلم ولكنه على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف أقل فتنة تبعده عن دينه هل يسوى بين من امتلى قلبه بالإيمان ومن هو مسلم يعبد الله ولكنه على حرف على طرف فإذا المسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة مع ضابط هنا لابد منه وهو وجود شيء من الإيمان يصحح إسلامه مرة ثانية المسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده شيء من الإيمان يصحح إسلامه لأن الأعمال الظاهرة بدون شيء من الإيمان يصحح هذا الإسلام لا تقبل لأن الإيمان الباطن أساس لقبول العمل الظاهر ولهذا قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فوجود شيء من الإيمان يصحح الإسلام لا بد منه فإذن المسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده شيء من الإيمان يصحح إسلامه والمؤمن هو الذي عمر قلبه بحقائق الإيمان عمر قلبه بحقائق الإيمان وهذا ما جاء شار إليه في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني يتغلغل ويتمكن في القلب وقد سئل أحد السلف أ يزيد الإيمان وينقص قال يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء فحتى يتغلغل الإيمان في القلب ويتمكن في في القلب ويرسخ في القلب ينتق الإنسان إلى رتبة الإيمان والرتبة الأعلى ومن نرى فيه خيرا من أهل هذا الدين نحكم عليه بالإسلام لأن حكمنا عليه بالإسلام حكم بماذا بالظاهر لأن هذا حكم بالظاهر بما ظهر لنا منه فنقول مسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أما الباطن فأمره لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يزكي الإنسان نفسه بذلك ولا يزكي غيره وإنما يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان وتقويته والبحث عن الأسباب التي تزيده وتقويه والبعد عن الأسباب التي تضعفه وتنقصه وتوهيه ثم أعلى من ذلك رتبة الإحسان وهي أعلى رتب الدين أعلى رتب الدين وإذا تصورت هذه على ضوء المثال الذي ضرب أحد السلف تعلم من خلال هذا المثال أن كل محسن ماذا مؤمن مسلم لأن الذي يصبح في الدائرة الصغرى تحيط به الدواء الأخرى ولا يصل إلى الإحسان إلا من خلالها فكل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن ماذا؟ مسلم ثم إذا أردنا أن نعكس نقول ليس كل مسلم مؤمنا ولا محسنا وليس كل مؤمن محسنا وهذا واضح في الآية رب العالمين قال قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي لم تصلوا بعد إلى لم تصلوا بعده إلى رتبة الإيمان ما زلتم في رتبة الإسلام فليس كل مسلم مؤمنا يعني ليس كل من دخل الإسلام بلغ رتبة الإيمان هذه الرتبة العالية متى يبلغها إذا تمكن الإيمان من قلبه إذا تمكن الإيمان وتمكنت عقائد الإيمان الصحيحة من قلبه ورسخ الإيمان في قلبه يبلغ حين إذن رتبة الإسلام كثير من الناس تجده يحدث عن الإسلام وعن أعمال الإسلام ويراها أعمال جميلة وطيبة فينطق بالشهادتين ويسلم ويبدأ يصلي ويصوم ولكن حقائق الإيمان الباطنة ليست متمكنة في قلبه فهو في رتبة الإسلام ويصل إلى رتبة الإيمان إذا دخل الإيمان وتمكن من قلبه يصل إلى رتبة الإيمان ثم إذا بلغ حاله في عبادة الله والتقرب إليه الرتبة التي جاء بيانها بقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذه رتبة الإحسان والإحسان له ركن واحد وأن تعبد الله كأنك تراه أي أن يكون الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة بهذه الصفة العظيمة إذن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد لأمره ويشمل الدين كله عند أفراد الإسلام وأطلاقه ويكون مختصا بأعمال الإسلام الظاهرة عند ضمه ل... للإيمان عند ضمه للإيمان وقرنه معه في النص الواحد قال باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية عظيمة جدا عظيمة جدا في بيان قيمة هذا الدين ومكانته من جهة وبيان تمامه وكماله من جهة أخرى وأنه لا نقص فيه دين تام كام دين تام كامل لا نقص فيه قال اليوم أتممت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أكملت الدين قولوا أكملت لكم دينكم لأن شرائع شرائع الدين وأوامرة جاءت تباعا لم يؤمر بها الناس كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة وإنما جاءت تتنزل بالتدريج يأتي أمر ثم يأتي آخر ثم يأتي آخر إلى أن كمل الدين جاءت فرائض الإسلام وواجباته واحداً تلو الآخر وأحياناً يكون بين فريضة وفريضة ليس شهر ولا شهرين ربما سنة أو سنتين فجاءت فرائض الإسلام وواجبات الإسلام واحدا تلو الآخر إلى أن كمل الدين ولهذا لما نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لم ينزل بعدها حلال ولا حرام وتوفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة الثمانين يوما ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام لماذا؟ لأن بنزول هذه الآية كمل كمل الدين كمل الدين وهذه الآية الواجب على كل مسلم أن يشتد فرحه بها أن يشتد فرحه بها وأن تعظم في قلبه والقرآن كله عظيم لماذا؟ لأنها آية تخبرك وتدلك أن الدين الذي أكرمك الله به دين كامل لما يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم فهو دين كامل لا نقص فيه كامل في عقائده كامل في عباداته كامل في أخلاقه ومعاملاته كامل من كل وجه دين كمله من أنزله ورب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الصحيحين عن طارق بن شهاب قال جاء بعض اليهود إلى عمر بن الخطاب جاء بعض اليهود إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقالوا له لقد أنزلت عليكم معشر المسلمين آية لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا عرفوا قيمة الآية أو لم يعرفوا عرفوا قيمة الآية أو لم يعرفوا قيمتها قالوا لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وماهي قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية وأعرف الساعة التي نزلت فيها هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم جمعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم جمعة نزلت هذه الآية في هذا اليوم العظيم المبارك الذي هو سيد الأيام على الإطلاق فيوم عرفة سيد أيام السنة ويوم الجمعة سيد أيام الاسبوع افضل ايام الاسبوع يوم الجمعة و افضل ايام السنة يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الخيرية خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وتأمل هذه اللطيفة كان عليه الصلاة والسلام في خير الأيام يكثر من ماذا من خير الكلام لأن خير الكلام لا إله إلا الله وخير الأيام يوم عرفة فناسب غاية المناسبة الاكثار من خير الكلام في خير الأيام ليس في الكلام خير من لا إله إلا الله وليس في الأيام خير من يوم عرفة فكان في غاية المناسبة لإكثار من خير الكلام في خير الأيام فالشهد أن يوم عرفة خير أيام السنة ويوم الجمعة خير أيام الأسبوع ويوم الجمعة يوم عيد فيقول عمر لا لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساءة التي نزلت فيه أما الساعة قال عشية يوم عرفة وأما اليوم قال يوم جمعة فينزلت في هذا الوقت المبارك العظيم ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بثمانين يوما تقريبا ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام إذن الواجب على أهل الإسلام أن يعرفوا هذه الآية ومكانتها التي تدلهم على فضل الإسلام من أعظم فضائل الإسلام أنه دين كامل من أعظم فضائل الإسلام أنه دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه وإذا عرفت أن دين الإسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه فعليك أن تعرف أن كل بدعة فهي ضلالة عليك أن تعرف أن كل بدعة ضلالة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بل لم يقل ذلك مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث ولا عشر كان إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة لم يستثني عليه الصلاة والسلام بل عمم وأطلق كل بدعة ضلالة لماذا كل بدعة ضلالة؟ اسأل هنا سؤال لماذا كل بدعة ضلالة؟ لأن الدين كامل من يقول في البدع بدعة ليست ضلالة بل هي حسنة فإن هذا يعني أن في الدين أمور حسنة مات نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يبينها وهذا أمر خطير ولهذا قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال كلمة عظيمة جدا قال من قال في الدين بدعه حسنة من قال في الدين بدعه حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة من قال في الدين بدعه حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال رحمه الله فما لم يكن دينا؟ زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة الدين هو الدين الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الناس عليه وما سوى ذلك محدثات وامور مردودة على فاعليها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهرد قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال لتأخذوا عني مناسككم فالدين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليوم أكملت لكم دينكم اليوم ما هو اليوم يوم عرفة نزلت في يوم عرفة في يوم عرفة عشية عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم واقف في عرفة نزل اليوم أكملت لكم دينا ففي يوم عرفة الدين كمل الدين كمل بحلاله وحرامه وفرائضه وواجباته وأوامره وكمل الدين ولهذا بعد ذلك اليوم بعد يوم عرفة عاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة ليست بطويلة لم ينزل فيها حلال ولا حرام لأن الدين كمل في ذلك اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تمت النعمة بماذا بكمال الدين وهذا فيه ثائد لك أن تمام النعمة عليك بحسب ماذا حظك من الدين تمام النعمة عليك بسبب حظك من الدين فكلما كان حظك من الدين أعظم كان نصيبك من النعمة أوفر وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه فضيلة من فضائل هذا الدين وهو, الدي وهو أنه دين رضيه الله تبارك وتعالى لإبادة بل لا يرضى دينا سواه ولهذا قال تعالى في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه يعني من ابتغى لنفسه دينا غير هذا الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه وليس فقط لا يقبل منه ثم يكون الأمر لا له ولا عليه لا وهو في الآخرة من الخاسرين هو في الآخرة من الخاسرين إذن قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في هذه الآية ثلاثة فضائل للإسلام في الآية ثلاثة فضائل للإسلام الفضيلة الأولى أنه دين كامل لا نقص فيه والفضيلة الثانية أن تمام النعمة على العبد لا تكون إلا به والفضيلة الثالثة أنه الدين الذي رضيه تبارك وتعالى لعباده ولهذا بدأ المصنف رحمه الله بهذه الآية العظيمة لما اجتملت عليه من بيان فضائل هذا الدين وكمالاته وأنه سبب النعم والسلامة من النقم النعم بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وكذلك البعد من النقم كل ذلك لا يكون إلا بالمحافظة على هذا الدين والعناية به عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الآية ثم سن بهذه الآية العظيمة وهي أيضا تبين مكانة هذا الدين وعظم شأنه بقوة حججه وبراهينه وأنه دين واضح براهينه واضحات دلائله جليات وما سواه أديان باطلة قائمة على الخرافة وعلى الوهم وعلى الظنون الفاسدة والأفكار الكاسدة أما الدين الإسلام فهو دين عظيم دين قائم على البراهين الواضحة والحجج البينة والدلائل الصاطعة الشاهدة بصدقه وأنه الدين الحق وأنه ليس دين حق سواه ولهذا جاء بهذه الآية مبينا ذلك في فضل الإسلام ومكانته قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني قل أي يا رسول الله يا نبي الله قل للناس يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني يعني إن كان عندكم شك او اريت من صحة الدين الذي انا عليه ان كان عندكم شك في ان الدين الذي انا عليه هو الدين الحق ان كنتم مرتابين من هذا الدين ان كانت قلوبكم مرتابة منه وتظنون ان الدين الذي انتم عليه هو الدين الحق فانني اقول لكم ماذا فلا اعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وتأمل هنا تأمل بيان كمال هذا الدين وبطلان ما سواه بهذه الكلمة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يقولها لكل مرتاب شاك مقبل على عبادة الأوثان والأصنام تارك عبادة الرب العظيم الخالق لهذه الأكوان المتصرف في المخلوقات خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا فيقول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله لا أعبد الذين تعبدون من دون الله لأن كل من يعبد من دون الله تبارك وتعالى ليس على عبادته أي دليل ليس على صحة عبادته أي دليل فكل من يعبد من دون الله عبادته من دون الله لم يقم عليها أي دليل وليس عليها أي برهان وليس فيها أي أثارة من علم كل عبادة من دون الله عبادة ليست قائمة على دليل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وقال تعالى فيما ذكر عن يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ولهذا كل تعبد بغير الإسلام وكل عبادة على غير الإسلام فهي على غير برهان وعلى غير حجة بل قائمة على الخرافة وعلى الباطل وعلى الفكر القاصر والتصورات الضوءة الضعيفة القاصرة فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله لأن كل من تعبدونه من دون الله عبادته من دون الله ليست قائمة على أي برهان أعطون دليلا واحد هاتوا دليلا واحدا يبين صحة عبادة هذه الأشياء هل هذه الأشياء التي تعبدونها هل تملك لكم ضرا أو نفع عطاء أو منع خفضا أو رفع هل تملك شيئا من ذلك هل بيدها إحياء هل بيدها إيماتة هل بيدها تصرف هل, هل القرآن جاء بأسئلة كثيرة في هذا الباب تبين فساد عبادات هؤلاء القائمة على الشرك وعلى الخرافة ولهذا قال إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لأن كل ما يعبد من دون الله فعبادته قائمة على الباطل، كل عبادة من دون الله، فكل من عبده من دون الله فعبادته قائمة على الباطل، ولكن أعبد الله، ولكن أعبد الله، الذي يتوفاكم هذا برهان واحد من آلاف البراهين. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم خذوا برهاناً واحداً ودليلاً واحداً على صحة هذا الدين وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة الذي يتوفاكم من الذي يتوفاكم؟ موتكم بيد من؟ ليس بيد أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يتوفق هذا برهان واحد من مئات آلاف البراهين الدالة على وجوب إخلاص الدين لله والاستسلام لله رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض ولهذا ساق لهم دليل واحدا وأبان أنهم ليس عندهم أي دليل ليس عندهم أي برهان فهذا مما يبين فضل الدين ومكانته فضل دين الإسلام ومكانته أنه الدين الذي قامت عليه البراهين الظاهرات والحجج الجليات الواضحات وأما ما سواه من الأديان والعقائد فهي عقائد ليست قائمة على دليل ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان ومما سبق نستفيد فائدة عظيمة بل قائدة مهمة وهي أن الأديان الموجودة على وجه الأرض بين الناس ويعتقدونها ويدينون بها هي على قسمين القسم الأول دين نازل ممن ممن خلق هذا الكون وأوجده دين نازل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي موين دين نازل نزل من الله سبحانه وتعالى وانظر في, في, في تمام هذا التنزل للدين ونزوله من رب العالمين أن ختم بقوله ماذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال عمر رضي الله عنه إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه نزلت اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية والساعة التي نزلت فيه هذه الآية نزلت في عشية عرفة في يوم جمعة فهو دين نازل نزلت ائتباعا تنزل من رب العالمين إلى أنكمل وأنزل الله تبارك وتعالى مخبرا بكماله وتمامه قوله اليوم أكملت لكم دينكم فهو دين نازل من رب العالمين وهذا الدين النازل من رب العالمين وحده هو الدين الحق وما سواه من الأديان التي على وجه الأرض كلها باطنة لماذا؟ لأنها أديان نابتة في الأرض أديان نابتة في الأرض ما أنزل الله بها من سلطان والسلطان هو الحجة وسميت الحجة سلطانا لأنها تتسلط على القلب ولا يستطيع أن ينفك عنها خانقة وماسكة بالإنسان قال ما أنزل الله بها من سلطان أي ما أنزل الله بها من حجة ولهذا مما سبق نستفيد قاعدة في الباب وهي أن كل كل الأديان التي وجدت كل دين لم ينزل الله تبارك وتعالى به من سلطان فهو دين نابت في الأرض يعني اخترعه الناس بعقولهم بأفكارهم بآرائهم بتجاربهم إلى غير ذلك وكل دين نابت فهو دين باطل دين باطل لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أي دين مهما استحسنه الناس، ومهما استجودوا، ومهما عظموه لا يقبله الله تبارك وتعالى، فوجلوا على لا يقبل من الأديان إلا الدين الذي ماذا نزل منه؟ لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأديان إلا الدين الذي نزل منه. ولو سألتكم الآن ما هي أمارة الدين النازل؟ ما هي الأمارة التي يعرف بها الدين النازل من غيره؟ قال الله قال رسوله هذه الأمارة أمارة الدين النازل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الدليل من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أنه ماذا دين نزل من رب العالمين لكن لو قال لك شخص نريد أن نفعل كذا نتقرب إلى الله بهذا لأني جربت أنا وشيوخي جربوا مثلا هذا مو دليل أو قال لك نريد نعتقد كذا لأن في تصوري وفي خيالي وفي فكري وبدأ يسوق, يسوق لك عقليات وخيالات تقول هذا لا يبنى عليه دين الدين لا يبنى إلا على ماذا إلا على شيء نازل من رب العالمين وما لم ينزل من رب العالمين فهو باطل مهما استحسنوا صاحبهم ومهما استجوده ومهما رأاه جميلا فالله جل وعلا لا يقبل منا من الأديان من الأعمال من العقائد إلا ما كان ماذا نازلا منه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ثم ختم الآيات بهذه الآية الكريمة في بيان فضل الإسلام قال وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وآمنوا برسوله ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان وقد قيل في, في تفسير هذه الآية أن المراد بهؤلاء من آمن من أهل الكتاب وقيل إن المراد عموم من آمن عموم من آمن وهو الأقرب والأظهر ولهذا قيل في معنى يؤتكم كفلين من رحمته أي من آمن من أهل الكتاب يؤتهم نصيبين وافرين من رحمته نصيب على إيمان بالأنبياء ثم نصيب على إيمانهم بخاتم الأنبياء عليهم صلى و... الله عليه و... وقيل المراد عموم أهل الإيمان وإيتاء الكفلين من رحمته قيل على التقوى وعلى الإيمان المأمور بهما في الآية وقيل على فعل الأوامر واجتناب النواهي وهو ما يقتضيه الجمع بين التقوى والإيمان في النص الواحد فالتقوى اتقاء المحرمات والإيمان العقائد الصحية وفعل الأوامر والطاعات وهذا حال اجتماع الإيمان والتقوى في النص الواحد أما إذا ذكر كل واحد منهما مفردا شمل معنى الآخر على ما بي في القاعدة المتقدمة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ناداهم باسم الإيمان وأمرهم بمقتضيات هذا الإيمان تقوى الله والإيمان برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وذلك بتحقيق تقواه سبحانه بأن تجعلوا بينكم وبين ما تخشون من عقاب الله وسخطه وقاية تقي من ذلك وآمنوا برسوله وأنه رسول حق مرسل من رب العالمين وهذا الإيمان يقتضي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله اتقوا الله وآمنوا برسوله وهذه حقيقة الإسلام حقيقة الإسلام تقوى الله والإيمان بالرسول انقيادا وامتثالا وطاعة لله سبحانه وتعالى تقوى الله بتحقيق توحيده وإخلاص الدين له والإيمان برسوله بطاعته وامتثال أوامره عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه هذه حقيقة الإسلام أما الفضائل ما هي قال يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم والله أفو الرحيم فهذه فضائل للإسلام الفضيلة الأولى قال يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين وافرين وحظين عظيمين من رحمته سبحانه وتعالى التي كتبها لأهل الإيمان وأهل الإسلام ويجعل لكم نورا تمسون به ويجعل لكم نورا تمشون به أي أن استمساك العبد بالإسلام وطاعته للرسول وأيمانه بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفته بذلك هو في الحقيقة نور يضيء له طريقه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فمن كان عنده الإسلام فعنده نور يضيء له الطريق في الظلمات ولهذا أيضا قال تعالى وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالإسلام نور وضياء يعرف به صاحب الحق من الباطل والهدى من الضلال يعرف به الطريق الذي يوصله إلى رضا الله تبارك وتعالى وجنات النعيم قال ويجعل لكم نورا تمشون به تمشون به أي بهذا النور ويغفر لكم أي يغفر لكم ذنوبكم والمغفرة هي العفو والصفح والستر و قد قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما كان قبله، كما أنه قال الحج يهدم ما كان قبله، كما قال التوبة تهدم ما كان قبلها، ففالإسلام وتحقيق أعظم ما تمحى به الخطايا وتكفر به السيئات. قال والله غفور رحيم. ختمت بهذه الآية، ختمت هذه الآية بهذه الاسماء. لعت... لتعلقها لتعلقهما بالمعنى الذي ورد في الآية فالمعنى الذي ورد في الآية الدعوة للإسلام وتحقيق تقوى الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وبيان ما يترتب على ذلك من الآثار والعوائد و... ومنها إيتاء الله عز وجل لمن كان كذلك كفلين من رحمته ويجعل له نورا يمشي به ويغفر له وهذا كله من آثار هذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا ورحمة ومغفرة وفقه لهذه الأعمال وجعله من أهلها فينال بذلك رحمة الله عز وجل ومغفرته ونسأل الله عز وجل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 وأن يجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله تبارك وتعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأن يجعل عاقبتنا في الأمور كلها رشدا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين هذا السال هذا السال يقول إذا كان الابن عاق لوالديه ويلعن ويشتم ويبزق على وجه والديه فليجوز أن يحرم من الميراث الابن العاق الواجب على والده أن يسعى في استصلاحه جهده واستطاعته بأمور يبذلها بأمور يبذلها أهمها الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل وحسن رجائه سبحانه وتعالى فيلح على الله سبحانه وتعالى بذلك طالبا منه سبحانه وتعالى هداية ابنه وصلاح ابنه والأمر الثاني يبذل الأسباب يبذل الأسباب من التوجيه والنصح والبيان ودلالة الإبن بأنواع الطرق الشرعية لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه وأن يصلحه وأيضا بإعانة الإبن على البر وهذه مسألة مهمة يعني بعض الآباء لا يعينوا ابنه على بره بسبب قسوة الأب وفضاضته وغلضته وسوء معاملته فقد يكون الأب عنده إخلال بهذا الأمر كقصوة أو غلظة أو فضاضة أو سوء معاملة وإجحاف وغير ذلك من المعاني فيجتهد في إصلاح نفسه في هذا الجانب وإصلاح ولده ويجتهد في في الدعاء لابنه وقد يكون الابن العاق براً إذا كان عاقلا إلى إلى اليوم قد يكون غدا برا لأن الأمور بهداية الله وتوفيقه فيجتهد في هذه الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم هذا السال يقول قولوا تعالى قل لمت قل لم تؤمن هل هو نفي للإيمان من أصله ليس نفيًا للإيمان من أصله وإنما نفي لكمال الإيمان نفي لكمال الإيمان مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فليس النفي هنا لأصل الإيمان بل نفي لكماله الواجب ولو كان نفيا لأصل الإيمان لو كان المراد بالنفي فالآية نفيا لأصل الإيمان لما قال عقب ذلك ولكن قولوا أسلمنا فقوله ولكن قولوا أسلمنا يدل على أن عندهم إيمان ولكنهم لم يبلغوا الكمال والتمام ولهذا نفي عنهم الإيمان لعدم بلوغ تمامه وكماله فقال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هذا الثاني يقول فضيلة الشيخ ما صحة الحديث يبعث الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لكل من استلمه في الدنيا. الا الحجر الأسود ورد فيها فضائل ومن ضمن ما ورد في هذا من ضمن ما ورد في الفضائل هذا الحديث وأذكر أن بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث والله تعالى أعلم ولكن الحجر الأسود ورد في فضائل وجاء الإسلام بمشروعية تقبيله تقبيل الحجر الأسود واستلامه وتقبيل الحجر الأسود واستلامه محظ عبادة أمرنا بها واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به في ذلك العمل وفي كل عمل صلى الله وسلامه عليه ولهذا أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبين هذه الحقيقة ويبين هذا الأمر حتى لا يشتبه الأمر على من هو حديث عهد بإسلام حديث عهد بدين فلما قبل الحجر الأسود أعلن أمام الجميع بكلمة عظيمة فقال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك نعم هذا السائل يقول أنه موظف في بنك فهل الأجر الذي يتقاضاه حلال أو حرام إذا كان البنك بنك ربوي يتعامل بالربا فالأجر حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الرابي والمرابي لعن معهم الكاتب ولعن معهم الشاهد فالاشتغال في البنوك الربوية بحراسة البنك أو بكتابة أوراق الربا أو نحو ذلك هذا كله من الأمور المحرمة والمال الذي يؤخذ بمقابل هذا الحرام أيضا محرم ونسى الله جل وعلا الجميع التوفيق ولعانة على كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين